ولمّا أنشأ أرسلنا لوطًا إلى سِيء أبيهم سِيء أبيهم وضاق بهم ذرعًا وقالوا لا تخف ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إنّا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية إن على أهل هذه القرية رجзем من السماء رجзем من السماء. أي بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم فقل يا قوم اعبدوا الله ورجل اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جادلين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكن وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكن وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصرين